قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن فِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن فِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا, بلى قالوا فَدَعُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لننصر رسلنا آمنوا فِي الْحَيَاةِ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّ لَمَنْ صَدَّرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ صَالِحُهُمْ لَنَا حَذَرُهُمْ وَلَهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي الكتاب ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب مد وذكرى, وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح تَذْكِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ بِكَ وَسَبِّحْ بحمد وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن الذين يدادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا تبرناهم ببالغيه إِذَا يَصِلُورُهُمْ إِلَّا تُرُومُهُمْ بِبَالِهِي فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّهُ لخلق السماوات والارض اقدر من, من خلق الناس ولكن ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 قليلا ما تتغثرون